وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ صُوبَ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ الْضَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ الْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الْقَيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُتَلْبِينَ تُعْلَّمُونَهُمْ مِنْ مَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخبان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 111. وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط او النساء او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآل قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 111. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 112. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 إسرائيل وبعثنا منه مئتان وعشرون قيبة وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنت برسولي وعذرتهم 129. وعزرتموهم وأقرضتم الله قبضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كثر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح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 111. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 112. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه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 ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين 111. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون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 لئي بسقت إلي يدك لتقط لي ما أنا بباسيق يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بئمك وئمك فتكون من أصحاب النار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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل, أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساذ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء اَتُؤْمِنُ رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُسْرُفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا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 117. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم 118. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 يحرفون الكلمة من بعد موضعه يقولون إن أُتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتواه فاحذروه وَمَن يُرِد اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَاءَكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحف فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 121. التوراة فيها هدى ونور 119. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشروا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنٍ هُمْ لَيَحْنُبَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص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 فحقوا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شريعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أم متواحدة ولكن يبلوكم فيما آتكم فاستبقوا الخيرات إلى الله رجعكم جميعا فيُنَبِّئُكم بما قُتِم فيه تَخْتَرِفُونَ وَأَنْحَقَّ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ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 114. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسه النادمين 115. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم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 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم غاقيون وما يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار وأولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 124. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 125. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ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 124. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون 125. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحف لبئس ما كانوا يعملون 126. لولا ينهاه والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء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 117. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين 118. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا زدنا كثيرا منهم 119. فما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَ الصَّابِئُنَّ وَ النَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 111. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 122. على نسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون 124. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 111. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 112. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن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 111. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 112. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 121. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 122. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم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 117. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 118. يا أيها الذين آمنون 124. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 125. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 114. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 115. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين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 112. والله يحب المحسنين 113. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب 114. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 119. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقن الله منه والله عزيز ذو انتقام 110. لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 119. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون 110. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّهُ أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَفُسَكُمْ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 من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فينقص مال بالله إن ارتبتم لا نشتري لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين 119. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب 118. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 قالوا نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا مائدة من السماء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 أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ما قلت للناس اتخذوني وأمي إلى من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 124. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 125. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم